Vaj, hogy nem fog عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَسَجَّجْنَا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في فَتَأْتُونَ فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت للطاغين مآبا لا بفير فيها احقابا لا يذوقون فيها فردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا وفقا انهم كانوا لا يرجون حسابا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 وأعنباء وكواعب أترابا وتأسن فيها قا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عقاب حسابا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت